الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى أما بعد المحاضرة الثالثة اليوم بعنوان لغة الشعر العربي المعاصر الحقيقة اللغة هي الأداة الأساسية التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن رؤيته الفكرية والجمالية والفنية كما أن الرسام يستخدم الألوان يستخدم الريشة كما أن الموسيقي يستخدم الألحان يستخدم الآلة الموسيقية المعينة هي الاداه الأساسية هي الاثار التي تبقى ولعل هذا الأمر هو الذي أوصل بعض النقاد في زماننا ليقول يعني بموت المؤلف المؤلف يقول النص والنص هو الذي يبقى ويصبح ملكا للمتلقين وإن كنا لنرى يعني أن المؤلف يموت أي كان لأن كلماته إذا بقيت فهي كلماته وتنسب إليه لكن أنا أقول أن هذه الكلمات هذه الألفاظ هذه المفردات هي المادة الأساسية التي تربط بين المخاطب والمخاطب بين المبدع والمتلقي وطبعا اللغة كما يقول عنها النقاد الشعر يعيش في لغته بمعنى أن الشعر لم يربطه البعض بالرؤية بالفكرة بالغاية الأخلاقية بالعواطف المستثاره بل ربطوه باللغة لأن اللغة هي المرتكز الأساسي الذي تبرز من خلاله كل هذه الجوانب التي ذكرناها هي الأساس لذلك قالوا لا يمكن أن يفصل الشعر عن لغته وتحفظ الكثيرون على مسألة حتى ترجمة الشعر من لغة الى لغة اخرى والشاعر المجيد كما يرى النقاد هو الذي يستطيع ان يشحن هذه اللغة بالموسيقية المتدفقة بالصورة بمسهور تجربته من الفكرة والرؤية التي يمتلكها والاهداف التي يرمي اليها التجربة التي يعيشها كل هذه الاشياء ينبغي أن يكون الشاعر قادرا على توصيلها الشاعر يحسب شاعرا جيدا أو متميزا إذا استطاع أن يحقق هذه الأشياء من خلال لغة الشعر أيضا اللغة في الأدب وليس في الشعر وحسب لا يتم التعامل معها مطلقا بالمعنى الوظيفي بعض النقاد شبه اللغة بالمشي تخيل أنت عندما تأتي من اول الباب إلى آخر المحاضرة أو إلى المقعد أنت جلست أمشيت عدة خطوات حتى تصل إلى المقعد فتجلس اذا هنا المشي له وظيفة هو الوصول إلى الغاية او الهدف الذي مشيت من أجله مشيت أنت من بوابة الجامعة إلى المقعد الموجود في قاعة المحاضرة وظيفة المشي هنا كان لهدف لغاية أحيانا في الأدب لا ينظر إلى المشي أو إلى اللغة كغاية فقط ويشبه كما قلت بالمشي المشي الذي يؤدي وظيفة والمشي الذي يؤدي وظيفة جمالية وذلك مثل المشي الذي نراه مثلا في فضائية الكتاب الشباب وهم يدبكون الدبكة الفلسطينية مثلا على خشبة المسرح يتقدمون يتراجعون إلى اليمين إلى اليسار في خطوات يسيرونها هل هذه الخطوات تريد أن تحقق هدف هل هو يقترب من مقدمة المسرح ليأخذ شكل من الجمهور ولا أو يتراجع إلى اليمين ليطفئ المصباح أو مفتاح المصباح لا هو يمشي ويتحرك لغايات أخرى وبالتالي اللغة في الشعر هي مثل اللغة في الدبكة الفنية أو الجمالية او كما يقولون في الرقص كويس بينما اللغة في المشي العادي يكون لها هدف وظيفي وبالتالي الكلمة لا تحمل معناها الحقيقي في الشعر وإنما تمتلك هالة من اللي هو المعاني من الإحاءات من المترادفات من المتجانسات توصلها إلى المتلقي بشكل أو بآخر وبالتالي اللغة تصبح يعني محملة بالعديد من الإحاءات من الهالات التي تؤدي إلى معاني أخرى هذا في اللي هو معنى اللغة. أيضا أصبحت لغة الشعر في الفهم المعاصر تتميز عن لغة العصور الأخرى. ليه؟ لأن العصور تغيرت لغاتها. اللغة مثل الكائن الحي، مثل الإنسان. اللغة التي يتم تداولها اليوم كلغة على عربية فصحى ليست هي اللغة العربية الفصحى بكاملها التي كانت مثلا في العصر الجاهلي أو في عصر صدر الإسلام. أو الدول الأموية أو الدولة العباسية اللغة تغيرت وتبدلت كثير من المفردات التي كانت تستخدم أصبحت لا تستخدم كثير من المفردات كانت تستخدم في معاني، وأصبحت تستخدم في معاني جديدة كثير من المفردات لم تكن تستخدم في المعاني التي تستخدم فيها اليوم وبالتالي اللغة الشعر ينبغي أن تنتمي إلى عصرها فليس من الصواب ولا من الصحيح أن يأتي شاعر في ويقرأ في بطون الكتب ويعيش يعني متعة مثلا جمالية قرائية في كتاب مثلا في الشعر الجاهلي أو في الشعر العباسي ويقول هذه هي اللغة الأجمل وهي الأمثل ويتكلم ويعزل نفسه عن لغة العصر الذي يعيشه اصلا الشاعر العباسي أو الشاعر الجاهلي لو جاء في زماننا ليتكلم بلغتنا بطريقتنا في الحكي وفي الكلام ولتعامل بلغتنا العربية الفصح السهلة أو ما استلح بعض النقاد على تسميته باللغة الثالثة لغة, لغة الصحافة لغة بسيطة تصل إلى الناس وفي نفس الوقت تحقق الفصاحة ولو جاء إنسان من بطون اللي هو العصور القديمة سيفهم كثيرا مما نتكلم اليوم في عربيتنا الفصح وستبقى بعض الأشياء أو بعض الكلمات والألفاظ غريبة عليه لأنه لم يعرف معناها إذا الشاعر هو ابن بيئته ابن عصره ابن مكانه حتى في الزمن الواحد حتى في الزمن الواحد هناك لغة تستخدم في الريف غير اللغة التي تستخدم في المدينة لغة تستخدم في البادية غير اللغة التي تستخدم في الحضر او في المدينة وبالتالي على صعيد الشعر رأينا بعض الشعراء الذين كانوا يعيشون في البادية كيف كانت ألفاظهم فيها يعني جفاف وفيها خشونة كيف عندما عاش في المدينة و عاش أجواء الرفاهية وعاش مفردات جديدة يعني أصبح شعره أكثر نعومة وأكثر جمال وأكثر زهوان وبالتالي هو الشاعر نفسه تغيرت البيئة وتغير المكان تغيرت اللغة وطبيعة المفردات يعني في البادية غير اللي هو في الحضار في أشياء كثيرة مما يمكن أن يؤهل الإنسان ليكون شعره أكثر مثلا انسجاما مع اللي هو طبيعة هذه البيئة الحضرية هذا في الزمن الواحد إن الشاعر قد يخ... أيضا الشاعر نفسه قد يختلف... تختلف لغته من قصيدة لقصيدة بشر بن برد لما قال للجارية ربابه ربة البيت... البيت تصب الخلة في الزيت لها عشر ذجاجات وديك حسن الصوت قيل له ما الذي قلته قال هي عندها هذان البيتان أفضل من كل الشعر الذي ذكر. اذا هو حتى عندما تكلم بلغة, تكلم بلغة بسيطة تساوي على قدر عقل هذه الجارية وتكلمه هو الشاعر الذي يتكلم بلغة أخرى اذا اللغة حتى عند الشاعر من قصيدة إلى قصيدة تختلف ومن مقام إلى مقام تختلف لغتها وبالتالي أيضا القصيدة في العصر تختلف لغتها من عصر إلى عصر آخر وهذا طبعا نابع في اعتقادي من ضرورة الالتحام بين اللغة وتجربة الشاعر والتجربة في كل مفرداتها لغة العصر ومن ضمن مفرداتها لغة العصر التي يتم التعامل معها. أيضا نجد أن بعض الشعراء مثلا قد يجنح إلى الغموض وبعضهم قد يبالغ في الغموض إلى درجة الإبهام. بعضهم قد يجنح إلى البساطة والسهولة بعضهم إلى الإحاء الغموض الموحي أو بعضهم إلى السذاجة والمعنى المباشر. طبعاً إحنا لدينا قاعدة تقول لا إفراد ولا تفريط. نحن لسنا مع الإبهام المطلق ولا مع الوضوح إلى درجة حد إلى حد السذاجة يعني. وإنما نحن مع التوسط. ثلاث سمكات في البحيرة مع والدتها من السمكة اقتربوا من سطح البحيرة اختطفهم أحد الطيور الجارح. هربوا إلى الأسفل نهائياً. اختطفتهم اللي هو أحد الأسماك المفترس الكبيرة. فبقيت بقية السمكة صغيرة مع والدتها قالت إذا كيف نعيش؟ يعني في النهايه اذا خرجنا إلى فوق يعني التهمتنا الطيور الجارحه واذا نزلنا إلى تحت اكلتنا الاسماك المفترسه الكبيره فقالت لها عليك بالوسط يعني. وبالتالي مسألة الوسط هذا أمر مطلوب يظل التوسط في مفهومنا يعني لا هو الغموض الذي يصل إلى درجة الابهام، وإنما الغموض الموحي الجميل الذي يمتلك مفاتيح يستطيع القارئ من خلال هذه اللغة أن يصل إلى الدلالات التي يريدها الشاعر ولا هي البساطة واللغة البسيطة الساذجة التي يعني تكون إلى هذا وبالتالي أنا في اعتقادي لا يمكن أن يكتب الخلود لا لشعر غامض مبهم لا يفهمه أحد ويقول لك شاعر يعني سابق لعصره أو أوانه طبيعة العصر الذي بعده وبعده ولا أحد يفك اللي هو الغازو لأنه لم يترك أصلا مفاتيح لفتح هذه المغاليق وأيضا شاعر يتكلم ببساطة وركاكة أيضا لن يكتب له الشعر الجميل جملة الناس أو جمهور الناس في الغالب يميت يميل إلى اللي هو الغموض الموحي الذي يعني يتوسط ما بين اللي هو الوضوح والغموض. طبعاً مسألة الغموض والوضوح عند الشاعر في الغالب تكمن في رؤيته. يعني غالباً الشاعر الذي يكتب بلغة مبهمه هو يرى أن الناس يعني أو متلقين يعني هناك متلقي لا يفهم الشعر أو لا يتذوق الشعر كشعر جميل إلا بهذه الطريقة. وأيضاً الشاعر الذي يتكلم بغموض محي هو يفهم أو يتوقع ان هناك مثقف يعني يمتلك القدرة أو يتذوق الشعر بطريقة جميلة على هذه الناحية وبالتالي هو في مسألة تقدير للمخاطب أو المتلقي ودائما المخاطب أو المتلقي له علاقة وهذا سنجد حتى افتقانات اللغة الداخلية الجمالية له علاقة في تحديد اللي هو الكلام وفي حتى إمكانية مشاركته في فهم النص أو تأويل النص الحقيقة اللغة بحد ذاتها بعيدا عن الإمكانيات الجمالية التي سنراها في الأدب العربي المعاصر مثل الموسيقى كما رأينا في الصورة الجزئية الصورة الكلية توظيف التراث الموضوعات اللي سيطرت على يعني أو كانت لها حضور كان لها حضور كبير في شعرنا العربي المعاصر كل هذه الجماليات وكل هذه الموضوعات اللغة بحد ذاتها من داخلها من داخلها لديها إمكانيات جمالية لديها امكانات جمالية تستطيع أن تفرزها وأن يكون لها دور في اللي هو امتاع المتلقي هذا الأمر وجدناه بشكل يعني كبير في اللي هو الشعر العربي المعاصر إنه يمتلك اللي هو القدرة الإحائية مثلا من خلال المعجم من خلال اللي هو الإيحاءات الصوتية من خلال إيحاءات الألفاظ من خلال ظاهرة اللي هو الحذف والإضمار التي ظهرت بشكل كبير في الشعر العربي المعاصر إذا هذه الامكانات الأربعة هي موجودة في الشعر العرب المعاصر سنستعرضها. مسألة المعجم المعجم يقصد به المفردات الأكثر حضورا لدى شاعر من الشعراء. الأكثر حضورا. هذه إله دلالتها. إنسان يكثر في كلامه. يعني مثلا في دراسة اللي هو شعر, شعر أحمد مطر يعني وصلنا إلى أنه أكثر كلمة أو مفردة تردد في اللي هو المجموعات الشعرية له لفظة الحاكم. أمير المؤمنين الخليفة الحاكم الوالي، السلطان عباس اليقظ الحساس أو بالمواصفات التي يعطيها السلطان وبالو ولا تكاد صفحة من صفحات مجموعاته الشعرية تخلو من لفظة الحاكم ولو لو ربطنا هذا هذه هذا الجانب هذا اللفظ وحضوره بمسألة اللي هو الموضوعات أو القضايا التي يطرحها الكاتب سنفهم إنه لها بالفعل حضورها يمكن اللفظ الأقل حضورا نوعا ما أو في المرتبة الثانية لفظة الموت الموت، الشهادة، القتل، الاغتيال، الإعدام، كذا، الكذا، كل هذه الأشياء أيضا تجدها متفشية وحاضرة بشكل كبير في مجموعة الشاعر إذن أنا فورا أستطيع من خلال لغة الشاعر تماما كما يعرف اللي هو الرجل الذي يعمل في المختبر من نقطة الدم يستطيع أن يعرف كل أسرار الجسد أو كثير من أسرار الجسد ونحن من لغة الشاعر نستطيع أن نعرف الكثير من أسرار الشاعر من لغة الشاعر نفسها من التحليل الأولي لها نستطيع أن نصل اليوم معجم الشاعر له أهميته مثلا ضربت مثال بنزار قباني وهو احمد مطر وهو شاعر عراقي مثال آخر للشاعر بنزار قباني وهو شاعر سوري معاصر كويس. هذا الشاعر يعني لو ضاعت له قصيدة في حافلة قال أحد النقاد لو كانت له قصيدة وضاعت ولم يكن مكتوب عليه اسمها وضاعت في حافلة أو في باص ستجد أن الناس ستقول لك هذه ل لهذه لنزار قباني أرسلوها على بريده أو على بيته لأنه لغة واضحة وخص على ذلك كل شاعر من الشعراء ستجد أن اللغة أو المعجم الشعري لمحمود درويش يختلف عن المعجم الشعري لأحمد مطر يختلف عن المعجم الشعري لفدو طقان يختلف عن المعجم الشعري لنزار قباني إذا المعجم ودراسته لها أهمية حتى عندما تتكلم مثلا عن الشعر الفلسطيني المعاصر أن تتكلم عن البرتقال عن الزيتون عن التين عن كذا عن مفردات ستجد لها حضور كبير مثلا وبالتالي نحن إذا أمام مسألة اللي هو المعجم الشعري والمعجم الشعري يمكن من القراءته لإطلاع على كثير من أسرار اللغة وجماليتها أيضا من ضمن جماليات اللغة الداخلية القيمة الإحائية للأصوات الصوت ما هو الأصوات هي عبارة عن الحروف حروف العربية المنطوقة نقول عنها أصوات ولا نقول عنها حروف إذا نطقت نقول عنها أصوات هذه الأصوات وحدها بحد ذاتها بدون دون أن تكون لها علاقة بالأصوات الأخرى لا معنى لها يعني معنى ان معنى إب معنى إت معنى, إت معنى ال لا معنى لها صوت صوت اللام صوت التاء صوت الباء صوت الحاء لكن إذا ال إذا اجت أو التحمت مع أصوات أخرى فورا أحيانا بعض الكلمات من صوتين توطيك معنى أم أب يد فم بعضها من ثلاث أصوات ثلاث أصوات يعني أمل ألم شعر شعر كل, كل صوت حتى احيانا يتأثر في معناه او في دلالته بالحركات وضبط اللي هو هذه الحركات اذا نحن أمام أصوات هذه الأصوات هي المادة الأساسية لبنية الكلمة هذه الأصوات بحد ذاتها لا معنى لها ولكن لها قيمتها الكبيرة لأنه أي تغيير في أي صوت في كلمة يؤدي إلى تغيير معناها يعني مثلا على سبيل المثال كلمة جابة ما معنى كلمة جابة جابة جاب بمعنى قطعة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخرة قطعوا الصخر وعملوا منه اللي هو بيوت ونحتوا بيوت وأشياء عظيمة جاب بمعنى قطع وجاء من معناها قطع أقول جبت الشوارع بمعنى قطعت الشوارع يعني قطع الطريق منقول قطع الطريق يعني قطعت الطريق من من غزة إلى القدس مثلا في في ساعة إلا دقائق قليلة إذا أنا يعني جاب بمعنى جبت الطريق معنى قطعتها وقطعت الطريق معنى سرتها وقضيتها فجاب بمعنى قطع أو سار أو طاف جاب لو غيرنا فيها صوت الجيم فقط جاب ثاب نابه خاب عاب ذابة، قابة، قوسين أو ادنى وبالتالي تغيير صوت واحد يؤدي إلى تغيير المعنى بالإضافة إلى أنه إذا هي ليس بالضرورة أن نقول ان هذه الأصوات لا معنى لها وحدها انها تفقد القيمة لا هي وحدها لو تغيرت في كلمة أو في بنية كلمة تغير المعنى وكلكم تعرفون حكاية الألثغ في قصيرة أحمد مطر التي اسمها الألثغ قال يعني وهو يعني يحب الحاكم ومن أنصار الحاكم فقال وجد منشور يسب على الحاكم فلم يعجبه الأمر وينطق الرأى غينا يعني فقال حاكمنا وغد وسيبقى وغدا يقصد وردا يقول حاكمنا ورد وسيبقى وردا فيقصد يعني يقول وغدا ويقصد وردا طبعا المخبرين مسكو والأسوأ من ذلك أنه لقوا في يديه وجدوا في يديه منشور يحرض على الحاكم فقالوا له كيف أنت إذن ممن يبزعوا المناشير ويسبون الحاكم على فقال يا جماعة أنا أقول إن الحاكم وغد وسيبقى وغد يقصد ورد <تصفيق> كويس ورد فبالتالي دفع ثمن التغير صوتي بسيط في الكلمة دفع ثمنها رقبته رقبته طبعا العبث بالاصوات موجود حتى في القران الكريم يعني راعنا اليهود لما قالوا راعنا وقصدوا بها الرعونه ووصف والعياذ بالله الذات الالهيه بالرعونه الحماقه وراعنا بمعنى رعانا وحولوا الكلمه وحرفوها صوتيا فاصبحت تعني ما انتقلوا من الإيمان الى الكفر وبالتالي الجانب الصوتي لا يشتهم به تغيير بسيط طفيف فيه يغير يعني متغير بسيط يؤدي إلى تغير كبير قد ينقل من الكفر إلى الإيمان أو من الإيمان إلى الكفر قد ينقل من اللي هو السلام إلى إلى القطع الرقبة كحكاية الألف في قصيدة أحمد مطر إذا هذه القيمة الإحائية للأصوات مهمة بعض الأصوات يكون لها دلالات يعني عندما تجد إنسان يستخدم ص صوت صوت الألف الألف الممدودة يكثر منها يكثر منها وكأنه يندب أو يبكي أو ينوح فيها نوع من التأوه أو نوع من الملل والضجر واحد ك كأنه يثثأب. كويس نفس القصة حروف الهمس يعني السين الحاء النون غير عن حروف مثل الراء القاف الضاد اللي هي الحروف ال الانفجارية وبالتالي كل صوت له إيحاء فتوظيف الشعراء لاصوات الحروف هذا يعني له جمالياته سنجد يعني نأخذ نماذج منه قصيدة للشاعر اللي هو العراقي أحمد مطر وهو رفيقنا في هذه المحاضرة في الغالب يقول في بيتنا جذع حنا أيامه ومنحنى فيه أنا والقصيدة هي كلها هذه الكلمات القليلة في ضمن ما يسمى في الشعر العربي بالبناء التوقيعي سندرس هذا الأمر لاحقا في البناءات وفي الصور. الصور كلية. في بيتنا جذع حنى أيامه. ومن حنى فيه انا إذن هو مبعد عن وطنه. مبعد عن بيته. واضطر الى إلى اللجوء السياسي للكويت. ومن هناك لجوء إلى, اللي هو إلى لندن. إلى بريطانيا. وطبعا بعيد عن وطنه. ويتكلم عن هذا البيت الذي خرج منه. في بيتنا جذع جذع شجرة. حنى أيامه. هو منحناش حناش. هو ضايل صامد. واقف. حنا أيامه ومرت عليه الأيام والسنوات والشهور هو من هو صامد فيه أنا أنا زيه أنا مثله ما زلت صامد وبالتالي لكن هو الآن يتكلم عن بيت هو مبعد عنه وبالتالي سنجد حرف النون والحاء وحرف النون والحاء لا يخفى أنه فيهم الحنين معنى الحنين وبالتالي الأصوات تناسبت مع المعنى الذي يريده هو الشاعر وهذا الأمر صوت النون صوت الحزن صوت الألم أيضا نجده في قصيدة أخرى للشاعر بعنوان أحزان أصيلة تكلم فيها عن فتاة عربية وجدها على مقهى في لندن وهو يعيش في لندن الآن فلندن ليل وموج الليل يغرق لندن ليلاني يقتحمان في أعماقنا ليلا طويلا مزمنا جلست تغالب نومها شمس وتنضح بالسنا من حولنا فلندن ليل لندن نونين ليل نون وموج الليل يغرق لندن نونان ليلان نون يقتحمان نون في أعماقنا نون ليلا النون في الساكنة في التنوين طويلا نون ساكنه في التنوين مزمنة أحصي تغالب نوم نومها شمس فيها نون وبالتالي حرف النون يعني يستغرق في النص بشكل كبير وقلنا أن حرف النون ينسجم مع الأنين مع الألم وهذا ينسجم مع طبيعة العاطفة التي يتحدث عنها الشاعر في أحزان أصيلة حزن أنين أصلا الإنسان الحزين الذي يتألم يعني الغالب الأنين حرف النون وبالتالي هو وظف هذا الصوت بمعنى بدلالاته بحاقاته من خلال اللي هو الكلمات التي استخدمها أحيانا يكون الصوت ليس بالضرورة للدلالة على الحزن والهمس، الحروف المهموسة والأصوات المهموسة، في أصوات بتكون قوية زي الراء، راء حرف تكراري، رر، في في في في انفجار كويس، فا يعني برضو وظف الشعراء اللي هو صوت اللي هو الصوت مثلاً صوت الراء في قصيدة أعرف الحب ولكن للشعر. أحمد مطر هو شاعر أحمد مطر كل قصائده بتتكلم عن الوطن عن المعاناة عن الألم عن الحاكم عن الظلم عن الحرية فيعني تقول له يعني زوجته فمتى يا شاعري تطفئ صحراء احتراقا ومتى تدمل غابات انفجارا إنني اعددت قلبي لك مهدا ومن الحب دثارا وتأملت مرارا وتألمت مرارا فإذا نبضك إطلاق رصاص وأغانيك عويل وأحسسك قتلة وأمانيك أثارة في ثورة من قبلها عليه هو أنت لا تعرف لغة الحب يعني لا تستطيع أن تقول طبعا هو يرد بثورة أيضا ويقول أنه يعني يعني إنسان مقطوع يديه مبتور جسمه ما يعاني من حرق وذبح وقتل ونصف وكذا فكيف يستطيع أن يتكلم غير عن هذه عن ألمه وعن وجعه وطبعا يقول في هذه القصيدة ولو شئت له الغيت نزارة يعني نزار اللي هو معروف عنه شعر الغزل والحب أنا أمتلك القدرة ولكن لا أستطيع لأنني موجوع فأنا أعبر عما أعاني وبالتالي القصيدة أعرف الحب ولكن حتى من عنوانها فيها نوع من الثورة والرفض لأنه هو طبعا في روضة في ثورة منها وهذه الثورة ظهرت حتى في كلماتها حرف الراء يا شاعري الراء احتراق صحرائي احتراق الراء موجودة انفجارة دثاره ميرارة رصاص أسارة وبالتالي حرف الراء يتكرر ليس في القفية وحسب وإنما داخل اللي هو السطر الشعري أيضا وبالتالي هذا التكرار لصوت اللي هو لصوت الراء الذي فيه عدم الر حتى الر عندما تنطق ر فيه تكرار فيه عدم استقرار فيه ثورة وبالتالي هذا ينسجم مع طبيعة اللي هو العاطفة أيضا التي وظفها الشاعر هذه هذه القيم الإيحائية للأصوات هذا جمال نابع من من اللغة نفس نفسها من داخلها وهذا ما قلنا قلنا عنه أيضا هناك قيمة أخرى هي القيمة الإيحائية للألفاظ كنا نتكلم عن القيمة الإحائية للأصوات صوت الجزء البسيط من الكلمة المنطوقة القيمة الإحائية للألفاظ أنا أتكلم عن اللفظ الآن بمجمله ان الكلمة أصبحت لا تعطي معناها بالضرورة بدقه بشكل مباشر. يعني لما يقول أدفئ أسرأكم، ادفئوا أسرأكم تأخذ معنى غير المعنى المباشر. ولا عندما يقول يأتي مجموعة من الناس ليحضروا إلى اللي هو إلى إسحق الموصلي، يعني صاحب أجمل صوت في العصر العباسي، فيقول له بعد أن يأكل ويشرب عنده يجلس ويقول أطعم اذاننا ويريدون أن يأكلوا رزا ولحما ويشربوا عصيرا بأذانهم ويريدون أن يقولوا أسمع آذاننا أجمل الأصوات التي تمتلكها يعني وبالتالي المعنى ليس بالضرورة دائما أن يعطي المعنى المباشر الكلمة ليس بالضرورة أن تعطي المعنى المباشر وإنما قد تعطي معنا مرافقا لها طبعا نحن كنا قد درسنا يعني قصيدة الجيل الجديد للشاعر الفلسطيني محمود مفلح هو شاعر معاصر يعيش الآن ويقيم في سوريا في درعا في سوريا يقول وأقول يا جيل المصاحف أجزاء من القصيدة لأن مر لأنها مرت بنا وأقول يا جيل المصاحف جزء جزء آخر يقول فيه ها أنت كالينبوعي تدفق في صحارينا وفي مقطع آخر يقول فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة ويقول فقر على تلك الرؤوس الزلزلة لما يقول وأقول يا جيل المصاحف لاحظ كلمة المصاحف المصحف عندنا هذه الكلمة لها إحاءات. المصحف يعني معروف إذا وجده عامة الناس يعني يقبلونه ويضعونه فوق رؤوسهم شيء مقدس. فهو أعطى ومنح هذا الجيل الجديد أوحى بقداسته. الجيل الجديد اللي نشع على الإيمان اللي نبضه ترتيل القرآن أعطاه قداسة استمدها من كلمة المصاحف. إحاءات. وهالة حول كلمة المصاحف أعطاها ومنحها ببساطة لكلمة الجيل. أيضا عندما يقول ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا. كلمة الينبوع الينبوع كما رأاه هو عبارة عن ماء يتدفق من الأرض بشكل مستمر. تدفق يتدفق بشكل مستمر. وبالتالي حول اخدرار حوله هو عطاء. هو نماء هو خضرة. هو خير هو كذا. كل هذه المعاني. فقل الجيل الجديد أنت خير. أنت حياة أنت نماء. أنت حياة. كل هذه المعاني الطيبة وكأنه كلمة ينبوع بإيحاءاتها المتعددة أيضا أكسبها للجيل الجديد عندما وصفوا بالينبوع. وتخيل أنت عندما يقولها أنت كالينبوعي تدفق أين؟ في صحارينا. صحاري عكس اللي هو الينبوع العطش الجد بالتام. يعني حتى قيمة اللي هو الينبوع إذا كانت في المكان اللي, اللي أصلا وطينا ويعني فيه نباتات وفيه كذا. إله قيمته فما بالك لما يكون الينبوع يتدفق في الصحراء. وبالتالي إذن هو قيمته أعلى عندما تكون عطشاً أول كأس تشربها تكون قيمتها أعلى بكثير من الكأس الثانية أو الثالثة فعندما يكون الينبوع موجود أيضا مع وين؟ الصحاري وبالتالي هذه الإحاءات أعطتني انطباع بأهمية ومدى فرحة الشاعر بوجود هذا الجيل الجديد الذي جاء بعد واقع عربي سيء تعاني منه الأمة بشكل كبير أيضاً عندما يقول فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماده عام الرماده يعني عمر بن الخطاب امير المؤمنين جد قحل لا يوجد ماء لا يوجد طعام أمير المؤمنين يوزع الطعام بعداله البسيط الموجود بطنه يقرقر من أكله للزيت المسخن ويقول لبطنه كما هو معروف قرقر أو لا تقرقر فليس لك والله إلا الخبز والزيت كعامة المسلمين جد عام الرماده يعني عنا لدينا في أذهاننا وفي مخيلتنا إحاءت كثيرا لشيء اسمه عام الرماده معناة. فهو يشعر في كلمتين بسيطتين عام الرمادة فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة أعطاني حجم المعاناة التي تعاني منها الأمة منذ أن حل بها عام الرمادة من عام 1948 لما احتلت فلسطين حتى يومنا هذا. إن عام الرمادة ينتهي في عام زي ما كان في, مثل في عهد عمر بن الخطاب يمتد عام الرمادة إلى سنوات 63-64 سنة وما زال. كويس. إذا في كلمة عام الرمادة لوحدها أعطاني بحج... أوحى لبحجم معنا كبيرة جدا عندما يقول فقر على تلك الرؤوس الزلزلة ويقولها إن أحبار اليهود تجمعوا ها إنهم حشدوا لنا فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة لا حاربهم قاوم هذا الاحتلال وطبعا لم يختار كلمة مقاومة اختار إنه فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة صورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صورة بشعة للدمار كبير يزلزل الأرض تنقلب فيه تتبعثر الأرض باطنها في أخيرها تتشقق الأرض تتصدع تسقط الشمس تشتعل البحار صورة الدمار كبير فيقول له ان هذا المحتل يحتاج منك إلى مقاومة عنيفة تشبه الزلزلة كلمة اقرأ على تلك الرؤوس الزلزال كلمة بسيطة لكن لها إحاءات عظيمة من خلال معنى الصورة وفيها تحريض كبير على المقاومة للإنسان تحريض الإنسان أو الجيل الجديد على مقاومة هذا الظلم الذي يمارسه الاحتلال بكل بشاعته القيمة الأخرى أو الأسلوب الجميل من إمكانات اللغة الداخلية في تجميل الصوت التي ظهرت في الشعر العربي المعاصر اللي هو أسلوب الحذف والإضمار حذف وهو أن يحرص الشعر لترك مساحات من القصيدة ويرمز لها بثلاث نقاط. هي رمز علامة هي دلالة على علامة الحذف. للأسف بعض الناس يستخدمها كنقطتين فقط جنب بعض. أو أربعة أو خمسة. لا هي العلامة الحذف ثلاثة نقاط. ثلاث نقاط فقط. هذه النقاط الثلاثة تعطي انطباع أن هناك كلام محذوف ومعاني مضمرة. وطبعا يتعمد الشاعر في المعاصر أن يترك هذه المعاني حتى يقوم المتلقي بمشاركته في إكمال المعنى لكن هذا الأمر أيضا له اهداف وله مبررات هذا الأسلوب يعتمد على حذف كلمة على حذف جملة حذف جزء من عبارة حذف عبارة حذف أكثر من عبارة وإتاحة الفرصة أمام, المتخيل، أمام المتلقي لتخيل والاحتمالات المتعددة لهذا طبعا من ذلك مثلا قول الشاعر أكنتم لنا مربدا تهجرون وفي مولد الموت لا ترقصون وإن قيل ابن هذه شريف وضعتم أصابعكم فوق أشيائكم تضحكون طبعا هو هنا يستخدم كلمة بذيئة ابنه هذه التي فعلت وفعلت وفعلت يقول فعلت الفاحشة أقل شيء فهو لم يرد أن يقول الكلمة البذيئة وبالتالي قد يستخدم الشار أو يوظف الحذ والإضمار حتى يطهر لسانه عن ذكر الكلمة البذيئة. وهذا حتى في القصص والروايات يستخدم عندما يقول من باب الواقعية فلان فقال فلان لفلان يبنل ولا يقول ماذا يعني يضع نقاط للحذف ليعذر عن التغاضي عن كلمة بذيئة هذا قد يكون هدف من اهداف الحذف والإدمار أيضا قد يكون هدف, هدف اسلوب الحذف والإدمار الإدمار بمعنى الاخفاء ومنه جاءت تسمية الضمير المخفي في قلوبنا وفي أرواحنا أحيانا يكون الحذف والإضمار من أجل الإيحاء بالاستغراق في الفعل. عشان أقول لك أنه أنا فعلت وفعلت وفعلت حتى نحن في أحيانا في تعبيرنا نقول تلت نقاط إلى أخيره. يعني, يعني عملنا وعملنا وعملنا أحيانا يعطي الحذف إيحاء لأنه لا يريد أن يكرر لأنه تكرار أيضا ممجوج. فيستغني بالحذف والإضمار للدلالة على استغراق اللي هو إيه؟ الفعل. يقول الشاعر هزلت أذواقنا من شدة الجوع ولم تسمن بها إلا الغثاثة آه كم نحن استغثنا واستغثنا واستغث حتى أتتنا تستغيث الاستغاثة طبعا هو يعبر عن واقع صعب هزلت أذواقنا من شدة الجوع أصبحنا لا نعرف طعم أفواهنا لأنه محرومين نعرفش الطعم كذا ولا كذا معاناة معاناة الإنسان العربي. ولم تسمن بها إلا الغثاثة. الغث والسمين. دائماً نقول الغث والسمين. الغث يعني الفارغ والسمين الممتلئ يعني كما نقول القمح والزوان. القمح هي حبة القمح. القمحة تكون ممتلئة وفيها حبة القمح ممتلئة ناصح. وأما الزوان فيكون شكلها كحبة قمح لكن داخلها لا يوجد قمح. شكل خارجي. عندما يغربلو الزوان مع الهواء بطير ويبقى القمح كويس فالغث والسمين الشيء الممتلئ المفيد والشيء التافه البسيط الذي لا شيء ولم تسمن بها إلا الغثافة الغثافة للأسف فيه الموجود مش الشيء الممتلئ المضمون آه كم نحن استغثنا استغثنا سنة السنة اللي بعديها عشرين سنة في بعض الأحيان ثلاثين أربعين في بعض الدول العربية كويس واستغثنا واستغث حتى أتتنا تستغيث الاستغاثة حتى جاءت تستغيث الاستغاثة من استغاثتنا من كثر ما وعانتنا. إذن هو لما حذف وقال واستغث وقطع كان يقول واستغثنا واستغثنا واستغثنا واستغثنا وبالتالي هو الحذف كان الغرض منه أن المتلقي يفهم أن هناك استغراق في الفعل واستمرار فيه بشكل كبير. نعم أحيانا يكون الحذف والإضمار من أجل تصوير مشهد واقعي حيه يراها الإنسان ويخفي أيضا من وراءها الشاعر الحديث عن صورة واقعية لحال معنوي يصيب الأمة الشاعر يقول وطن لم يبق من آثاره غير جدار خربي لم تزل لاصقة فيه بقايا من نفايات الشعارات وروث الخطبي عاش حزب يسقط الخاء عائد والموت للمغتصب. واقع الأمة العربية بيوت منسوفة صاريخ مهدمة فالبيوت هذه كان مكتوب عليها شعارات عاش حزب كذا يسقط الخائنون او الخائن فلان فلاني او عائدون الشعارات الوطنية التي تكتب هو يصور هذه, هذه البيوت نسفت قصفت بيوت مدمرة ويصورها وكأنها يعني الحذف افادني انه صور الواقع لانه فعلا في بعض البيوت قد تكون منسوفة من نصها ونص الشعار راح ونصه باقي كويس وفي نفس الوقت أيضا كأنه يريد أن يقول لي حتى هذه الشعرات فارغة من مضمونها في كثير من الأحيان يعني يسقط الخائنون لا لا يسقط الخائنون هم الذين يحكمون عائدون لا, لا حتى الآن لم نعد حتى وكأنه يريد أن يصور الواقع ليس فقط على الصعيد المادي لأنه بيوت مقصوفة ومنسوفة ولا حتى الشعرات التي تطرح وترفع في كثير من الأحيان هو يتهمها بأنها لا رصيد لها وأنها ليست صادقة وأنها لا رصيد لها على أرض الواقع ويس... إذا هو يريد من خلال الحذف أكثر من أن يعطيني أكثر من معنى ليصور الواقع ليصور الواقع المادي ليصور الواقع المعنوي أيضا أ... أيضا قد يكون أسلوب الحذف والإدمار لإبراز القمع وغياب الحريات لا يجرؤ الإنسان على أن يتكلم يحكي نصف الكلمة ويسكت يقول الشاعر في قصيدة عاقبة الصراحة نجلس في المقهى ونمضي في الجدل يسأل هل أنت معل أقول بل أنت معل وأنت هل يقول بل أسأله هب أنهم يقول لي على الأقل أسأله وما عسى يقول لا أدري لعل وهكذا نسير في جدالنا وكل من صار على الدرب وصل وبالتالي, يعني وبالتالي هنا هو يريد أن يصور خلال الحذف والإضمار حجم قمع الحريات الإنسان على المقهى لا يستطيع أن يعبر حتى في حديث ويلعب الكوتشينه أو الشدة أو يجلس مع زميله لا يستطيع أن يتحدث ولا أن يقول أن يكمل الكلام هذا طبعا حذف الكلام هنا حذف وإدمار للتعبير عن قمع الحريات الموجود وطبعا يمكن أن يكون ليس فقط لعدم لي القدرة على الافصاح عن الحريات ايضا يريد أن يقول انه يصور الجدال العقيم والحوار العقيم الذي يدور أيضا في شوارع الوطن دون الوصول إلى نتائج يريد أن يعطيني أيضا صورة ساخرة لفظية اللي هو الحوار الموجود إذا الحذف والإضمار أعطاني حتى احتماليات متعددة تصوير واقع القمع سخري من هذا الواقع إعطاء اللي هو عدم جدوى الحوار الذي أصلا لا توجد له بيئة حرية نظيفة أو ما شابه يستطيع أن يتحرك فيها فوق الأرض وليس تحت الأرض كما يعني حدث فيما بعد في الثورات العربية أيضا أسلوب الحذف والإضمار أحيانا يعطيني مسألة اللي هو كثرة الاحتمالات انه فيه أكثر من احتمال يعني في قصيدة طريفة يتصور فيها الشاعر إنه الملائكة يستقبلون الناس على بوابة اللي هو السماء قادمين من الأرض الموتى اللي قادمين أرواح الموتى وطبعا قادمين كلهم اللي في انقلاب عسكري اللي في اللي هو حريق اللي في زلزال اللي في طعنة في الظهر اللي قناص اللي في رصاصه اللي في سكينة كلهم ميتين وطبعا هو يريد أن يقول او أن يتحدث عن بشاعة الواقع الموجود في الكرة الأرضية من ظلم ومن عذاب ومن قهر ومن كثرة المآسي الموجودة في هذه الكرة الأرضية فالملائكة يقفون على بوابة اللي هو السماء والناس قادمون كل واحد يسألوا أنت من أين وانا من تلك الكرة في انقلاب عسكري انا من تلك اجتياح أجنبي طلقة قناص كمين طعنة في الظهر ثأر هزة أرضية في أنقرة انا من تلك الكرة وبالتالي مسألة اللي هو الحذف هنا أعطتني كثرة الحالات فهو هذا بيجاوب في الملك الهام بيقوله انا من تلك الكرة كذا كذا له أنا اشتياح أجنبي أنت بتسمع أكثر من صوت وبالتالي هذا الحذف والإضمار أعطاني صورة واقعية لمشهد حي من حجم معاناة الموتى والقتلى الذين يخرجون من الأرض إلى السماء في كل لحظة وبالتالي هو كشاعر إنساني هنا يعبر عن ليس القمع في العالم العربي وإنما عن مسألة العنف والإرهاب الموجود في العالم في بكافة جوانبه في كافة مفرداته. إذن هو هذا هذا الأمر. الحقيقة يعني هذه هي القيم الإحائية وددت يعني في نهاية هذه المحاضرة أن نطلع أيضا ومن باب المعرفة ومن باب أيضا التحليل الجمالي على قصيدة من الشعر العربي المعاصر هي أول قصيدة يعني كتبت واعتبر بعدها انه التيار اصبح له حضور في بعض القصائد كما قلنا في المرة الماضية كتبت قبلها قصيدة الكوليرا للشاعر العراقية نازك الملائكة الحقيقة هذه القصيدة يعني مرض الكوليرا او وباء الكوليرا كان قد انتشر في مصر وليس في العراق ولكن الإنسان الـ الـ الـ الوطن العربي الامة الإسلامية في يعني نوع من الترابط الوشيج بينها فتجد يعني الإنسان في فلسطين يتكلم عن معاناة بغداد الإنسان في مصر يتكلم عن معاناة الإنسان في فلسطين في العراق يتكلم عن معاناة الإنسان مثلا في سوريا أو في مكان آخر هذه طبعا الوشائج فالشاعره العراقية نازك الملائكة يعني طلعت على واقع وباء الكوليرا وانتشاره في مصر في ذلك الحين بشكل كبير جدا كتبت هذه القصيدة سكن الليل أسخي إلى وقع صدى الناس في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات صرخات تعلو تضطرب حزن يتدفق يلتهب يتعثر فيه صدى الآهات في كل فؤاد غليان في الكوخ الساكن أحزان في كل مكان روح تصرخ في الظلمات في كل مكان يبكي صوته هذا ما قد مزقه الموت الموت الموت الموت يا حزن النيل الصارخ يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت طلع الفجر أصغ إلى وقع خطى الماشين في صمت الفجر أصغ انظر ركب الباكين عشرة أموات عشرون لا تحصي أصغ للباكين اسمع صوت الطفل المسكين موتى موتى ضاع العدد موتى موتى لم يبق غد في كل مكان جسد يندبه محزون لا لحظة إخلاد لا صمت هذا ما فعلت كف الموت الموت الموت الموت تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت الكولرا في كهف الرعب مع الأشلاء في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء استيقظ داء الكولرا حقبا يتدفق موتورا هبط الوادي المرح الوضاء يصرخ مضطربا مجنونا لا يسمع صوت الباكينا في كل مكان خلف مخلبه خلف مخلبه أصداء في كل مكان خلف مخلبه أصداء في كوخ الفلاحه في البيت لا شيء سوى صرخات الموت الموت الموت الموت في شخص الكل القاسي ينتقم الموت الصمت مرير لا شيء سوى رجع التكبير حتى حفار القبر ثوى لم يبقى نصير الجامع مات مؤذنه الميت من سيؤبنه لم يبق سوى نوح وزفير الطفل بلا أم وأبي يبكي من قلب ملتهب، وغدا لا شك سيلقفه الداء الشرير، يا شبح الهيضة ما أبقيت لا شيء سوى أحزان الموت الموت الموت الموت يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت قصيدة لنازك الملائكة في عام 1947 كانت هي أول قصيدة كتبتها على شعر التفعيلة طبعا القصيدة موجودة بين أيديكم ستكون أيضا على موقع الجامعة لقراءتها من الناحي لغوية ومناقشتها في المرة القادمة إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء طبعا نلتقي معكم في المحاضرة القادمة مع الصورة الشعرية وخصوصا الصورة الجزئية يعطيكم العافية